أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصاف 119. وَإِنْ تُخْفُوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خَبِيرٌ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 خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسمهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون